ثمانية استمع إلى العبارات ثم اكتبها تحت الصور المناسبة لها كما في المثال طابع ورق ظرف كتابة الرسالة قراءة الرسالة الساعة الثالثة